فَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْمِ أَخِيهِ ثُمَّ أَدْنَى مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا أن الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْعَلُونَ قالوا نشهد صور الملك ومن جاء ادي هي حمل بعير وانا به داعين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا شارقيين قال فما جزاء ديدين او جزاؤه لم يوجد في رحله فهو جزاؤه كذلك عند الظالمين فبدا بأوعيتهم قد لو النار اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه فَبَدَا لَهُ أَنَّ عَيْنَتَهُ لِمَقْبَلِهِ عَائِلَ أَخِيهِ مَاشْتَخْرَجَهَا مِنْ عَائِلِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيوسف فَمَا كَانَ يَقْبَلُ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نُنَزِّلُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ يشرق فقد شرق اخو له من قبل فاشرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر من كنتم والله اعلم بما تخفون قالوا يا ايها العزيز ان لنا دان شيخ كدير فخذ احد لا مكانه اننا نراك من الرحيم